الحمد لله والصلاه والسلام على نبتدي ان شاء الله التفاعل بعد نهايه الحلقه اعتقد النهارده كانت حلقه النهارده عن صورة النساء نبدا بقى نتقل الاسئله ان شاء الله اول سؤال الشيخ قال ما هي الجاهله اعتقد ان السؤال عن قول الله سبحانه وتعالى ان يتوب على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الجهالة هنا العلماء لما تتكلموا فيها اعتقد انا, أنا جاولت في الحلقة الجهالة ليست جهالة الحكم لان جهالة الحكم يعني لو انسان عمل معصر وهو يجهل حكم انها معصر القصر هو مش محاسب على ذلك محاسب ممكن على تقسيره في التعلم محاسب على انه ما, ما طلبش العلم بشكل كافي لكن انه هو مثلا ما يعرفش ان في نوع من البيوع حرام وارتكبوا بغير قصد أو بغير علم، فهنا بجهالة، بس هنا الجهلة دي مرفوع عنها القدم، وبالتالي ما بي ما بيحاسبش عليها، ولا يحتاج اللي عنها بعنة يحتاج إلى إزالة هذه الجهلة بالطبع. ليه هنا قال إنما توبت على الله الذين يعملون سوء للجهالة، قالوا هنا الجهلة هي الجهلة بمقام الله سبحانه وتعالى، الجهلة بالله وبأثنائه الحسنى وبصفاته العليا. إن له كم يعرف. لحظة مقارفته للمعصية، متذكر معرفة بالله ومتذكر أن الله سبحانه وتعالى رقيب وأنه قدير وأنه عزيز ذو انتقام وأنه يعني ينفذ عقابه على من عطاه ويقهره وكل هذه أسماعه استثاثة وأنه رقيب وبصير وسنيع وعليم في لحظة مقارفة الذنب لو علم هذه الأمور المفروض أنه مش الوسط واضح، فلو هو يعلم هذه الأمور مش يعني مش هيقدم على هذه المعطيات، لكن هنا لما تجاهل مقام الله وتجاهل معرفته للاش حاله تعالى وتجاهل كل ذلك وعامل او عامل معطياته بم معاملة الذي لا يعلم رغم أنه يعلم حقيقة ذلك ويعلم معرفة سبحانه على بهذه المعطية هنا كان هذا ما يستحق التوبة إذنما التوبة الله الذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني يعود إليهم علمهم بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبصفات الله وأسمائه الحسنة فيتبون إلى الله عز وجل عن هذا الاجتراء الذي فعله جنتي في صدري تقول سورة النساء تحتاج إلى طرقات في نهايات الآيات لتدبرها فهنا ممكن حضرتك تصفص لها لقاء منفرد ممكن بعد رمضان إن شاء الله لكن دلوقتي إحنا يعني إيه هنلتزم بالفصل اليومي المناسب للجد فلابد أن إحنا يعني إيه معلش نكمل وبعد كده إن شاء الله ممكن نتوسع بقى بعد رمضان نعمل مجلس تدبر أسبوعي مجلس تدبر يومي نوسع في المعاني المحضرات مسلمة محمد تقول دكتور لو بدأت أخرج فهمي للآية وبعدين قرأت تفسير الإمام السعدي لأعرف ما صحيح ولا لا هكذا التدبر هو مش شرط يكون الإجابة في السعدي يس. زي ما قلنا إنه ممكن يكون تدبر موجود في تفاتير مثلا موتعة شوية أو تفاتير بتوعنا بمعاني أكثر فالأسهل من ده إنه يبقى في مراجعة مع حد من أهل العلم أو يبقى في يعني محاولة للمذاكره والتذاكر واحنا زي ما بنقول احنا عاملين في هذا المشروع اللي احنا فيه رحله بالقران اللي احنا نعمل التفاعل ده من منطلق هذا يعني انا, أنا ملاحظ ان حتى اغلب الاسئله يعني انا شايف ان في شويه عن مسألة التدبر يعني احنا ما كناش دي من الاسئله تبقى خاصه بتدبر الصورة ونحاول ان نجهز قبل ما نبدأ نبدا التفاعل ان احنا نكون قرأنا الجزء أو قرأنا الجزء اللي خص بالتدبر اللي قلنا ويبقى فيه تعامل من ده ومع ذلك حتى لو ما قدرناش خطر تتعاض الصوتي ممكن تبعتون لنا تدبرات بتاعته دايما ما قلنا وتبعتون المعاني اللي يعني حسيتوا بيها في الآيات وكده وإحنا نحاول إن إحنا نقهرها ونناقش فيها ونوصل لإيش لأفضل طريقة ممكن في أسئلة جت إمبارح عشان طبعاً في المطار فما قدرتش أن أجيبتها عن الأسلام فنحاول برضه عن نتيجة أثقالة جديدة بتاعك المهاردة نحاول ده سنة بماذا اشتفات في تدبر من القاية ليس لر أن تأسوا البيوتة من أبوالها لكن لرّة ما نتقى وأأسوا البيوتة من أبوالها لحفظوا في الساعة دي ثماناً لسبب نزول بأن الأنصار والعرب كانوا يقومون البيت من الظهر <تصفيق> الظهر وليس من أبوابه ماذا السبيل السفيد يستفاد المجملة اللي بتأتي بعموم النظر لدي وقصوص هي أن يوضع الشيء في موضوعه الإنسان يسلك أنا بيقوله كده أطرب الصرق بين المطلقين الطريق المستقيم يقوله كمثل يعني الإنسان يكون مستقيم في حياته يأتي الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى منه يعني مثلا إتيال البيوت يوم الناس بتأخذها دائماً مثلاً فيما سألت الزواج ما يجيش البيت من, من يدخل من باب زي ما بيقول يعني إيه يروح يطلب المرأة للزواج يتكلم بشكل مباشر يتعامل بشكل فيه نوع من أنواع الأمانة مش مثلاً يوعدها فرن ده كمثال يوضع الشيء في موضعه يكون الإنسان في حياتك مستقيماً ما يعودش يرور رواضة تعالب وعاءة جوتاً من ظهورها أن يلتف بحية غير غير الشرعية ليه؟ بيصل إلى مبتغاني الله تعالى عنه أحيانا أتدبر آيات يكون معناها ملامس للقلب جدا وأحيانا هي هي نفس آيات تمر على القلب ولا تخرج شيء فما الخطأ وما العلاج هو هما نقدرش نقول خطأ الإنسان بطبيعته قلبه له مداخل في واحد قلبه بيالين مع الترهيب نفسه ما بيجيب شيء يعني معايا سألت الترغيب أو هو عايز حد يخوفه وفي واحد العكس هو يعني يميل جدا للآيات بتتكلم عن حب الله وعن الجنة وعن النعيم المنتظر لأهل الإيمان كل قلب له مدخل مختلف عن التاني القرآن لأنه يخاطب الناس جميعا فهو بيطرق كل هذه الأبواب فدي أول سبب ممكن يكون الباب ده قلب الإنسان مقبول وفطرته على إنه هو يقبل من ال من الطرش هذا الباب دي نقص في نقطة تانية ممكن يكون إن فيه آيات بالنسبة له أوضح من آيات يعني بالنسبة يعني اللي يعلمه باللغة أو اللي فهمه الآية كانت واضحة جدا بالنسبة له لكن فيه آية تانية مش يعني ممكن ما فهمهاش قوي فما تأثرش فيها بشكل كافي إذا ثالثين ممكن سبب ثالثا إن يكون زي ما إحنا بنقول دائما المعايشة أساس من أساس كفاءة المعايشة دي مثلا هو بيمر بتلاشي فسمع آيات سيدنا ينوب مثلا في صور الأنبياء لما وتتذكر حال سيدنا أيوب وكيف فقد أبنائه وماله وحياته ومع كل ذلك يقول ربي إني ما استني الضروء أنت أرحم الراحمين تذكر هذا المعنى وهو بيعاني من اثنين معين ربنا يعافينا جانينه فلا قادبه مع الآية دي ممكن واحد ثاني يكون عنده مثلا منشغل بمسألة الصبر بالحق وكلمة الحق وما إلى ذلك فيجي مثلا يقرأ قول الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم هو اصدع بما تؤمن واعرض عن المشركين فهيتأثر بالشخص من القصة واحد تاني مثلا يتعرض بايذاء بسبب دينه وبيتعرض للتبعاث أو الظلم أو ذلك والناس بتؤديه بكلامها فيسمع قول الله عز وجل ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون إلى آخر الآيات اللي تتكلم بقى عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم و وحزنه مما يقدر واذا ذلك هتلاقي ان هو يتاثر بالمعيشه ليها دور كبير جدا فمسالف ده لا احنا ما نقدرش نقول ده خطا لكن نقدر نقول ان رحله حياتنا مع القرآن رحلة طويلة مش كل الآيات هتأثر فيك في نفس اللحظه طبعا ده ممكن يكون فتح ربنا واحد فتح له قلبه يعني بقى بيتاثر لكن بقى نقدرش له ما نقدرش نقول ما يتاثرش بايه أنا مثلا بحب جدا صورة الافراق في واحد ثاني يقرا صوره الأصلاح. ما يحسش في حاجه ايه إنك أنا بتتفاوت من شخص آخر لكن انت طول ما أنت في رحلة القرآن وطول ما أنت في حياتك تريد فهم كتاب الله عز وجل تريد وتتدبر كتاب الله سبحانه الله إن شاء الله واحدة واحدة أمور بتتفتح أكثر وبتاقي أي آيات ما كنتش يعني بتتأثر بيها ممكن تبدأ بتتأثر بيها وخصوصاً إن القرآن لا تنقضي عجائبه فيعني في إيه مش إن شاء نعتبرها خطأ لكن نعتبرها رحلة وإحنا ماشيين فيها بنسلكها وبنفتح تفتح لنا الأبواب يوماً بعد يوم إن شاء الله هل ممكن أختم ختمات الثواب طوال اليوم وأطرق ختمة التدبر في القيام هي الحقيقة ختمة التدبر في القيام مش بإيد الإنتام لأنه هو مش هو اللي بيقرأ هو بيسمع وطبعا السماء مهم جدا وإن شاء الله نحتسب الله سبحانه وتعالى نكون لها أجل ختمة بسأنا بيتحذف عن نقطة إن التدبر ده محتاجي من إن أنت تقص مع آية بشكل مختلف تكررها بشكل مختلف ده مش هتقدر تتحكم فيه مع القارئ حتى لو كان صوته جميل أو حتى لو كان بيوطيل في الأثور يعني أنا قلت يعني لولا ندرك ختمة كاملة في التدبر قلتها قبل كده في الآياب اللي فاتت ولو يكون شرح التدبر آية تتدبرها وتقرأ معنيها يعني أنا مش عايز نقص للأمر على إننا عايزين ننتهي وخلاص لا يكون في حاجة بس للتدبر والتغير يعني مش عايزين نخلي الموضوع على إن إننا بس طرف عقلي لا أو, أو قلبي ونبكي ونبكي, ونبكي. لا هندي كمان لكلية نفت التدبر لا يتغير نتغ سمحي إيه... بالقرآن بيقول إيه... إيه... هل الأفضل أن, أتدب... أن أتدبر في الآية وأفهمها بفهني هم الأفضل أن أقرأ تفسيرها في كتاب من كتب التفسير الأمر بيتكامل الأمر بيتكامل لازم تقرأ ولازم تتعلم ولازم تتلقى التفسير ولازم تشوف الأقوال التفسير لكن بقى تجربتك الشخصية ومعيشتك أنت القرآن فين؟ الله عزيز يقول أفلا يتدبرون القرآن تدبر ليس فقط معناه الفهم أو معناه تعلم المعاني التدبر معناه التأثر بالآية وفهمها و... والحياة بها وتطبيقها والإحساس القلب والتفكر في معانيها وعرض حال الإنتان وواقعه على هذه الآية ترى أنا فين من الآية دي؟ فلا طبعا أنا أرى ان القراءه واحدة مش كافية، مقراءة التفسير لوحدها دا دا دي خطوة من خطوات التدبر وتحقيق هذا الفهم. قالت العرب فلماذا لم تكن صيغ قالوا العرب أمنا؟ لا قالوا العرب أمنا، العرب هنا دا جمع تفسير وهو بيعني بي بي بيعامل معاملة معاملة للغة، بحاجة لغوية يعني مش ما فيهاش شيء في إذا كما محمد تسأل لو سمحت هو صحيح إني أرى آيات الوعيد من الله تعالى من رحمته تعالى لنا هي فيها جزء من الرحمة وهي رحمة الله عز وجل بالمظلوم اللي هو يستشعر ان هذا الوعيد قد يقع بظالمه وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع حقه وأن انتقامه إن لم يتحقق في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيقف له في الآخرة لكن إن رحمته يعني ان يكون من رحمته بالإنسان أنه بيئتها لا من جلاله ومن قدرته وعظمته لكن من رحمته في جانب إنه رحمة بالمظلومين والمصطبعاتين والله تعالى أعلم إذا بكيت في التراويح لا أعرف السبب بس مش بيبقى خوف من الله ماذا أفعل هو يعني أما البكاء ليه يعني هو مشرط مش يكون خوف أحيانا البكاء بيكون تأثر أحيانا بيكون اشتياق ومحبة ممكن بيكون الإنسان بيبكي لأنه مشتاق ممكن الإنسان بيبكي أحيانا لأنه منبهر ممكن أنا يعني أعرف من مثلا يسمع آيات الأحكام فيبكي هو هنا مش خشي أو مش خوف إنما ده انبهار ويعني اشتياق لمن قمد هذا التشريع المحكم والعدل المطلق اللي اتكلمنا عنه في الحلقة بتاعه في النهاردة ودي أحيانا ممكن يبكي. هو البكاء هنا مش مش دايماً بيكون بكاء خوف البكاء أحيان بيكون بكاء محبة وبكاء اشتياق وبكاء يعني رغبة ورهبة يعني دايماً يكون رهبة ورهبة الاثنين اتنين ممكن يحققوا مسألة البكاء أما لو كان بكاء لأسباب خارجة عن الصلاة فلا يبقى يعني ده ممكن واحد حد ديه مثلاً يبقى لا دي دي حاجة ملاش علاقة بقى بمسألة القرآنية فالواحد لا يحاول يركز في الآيات عشان لو هو هيبقى تكون الدافع جاي من داخل طبعت الله سؤال بعد كده بفضل الله وإن كان هناك وقت الوصول للتدبر بشكل جيد لكن الفرق واضح في قلوبنا بفضل الله ربنا بيفتح جزاك ومخاينة دكتور جزاك ومخاينة ما معنى كلمة البر في قوله لن تنالوا البر هل هي الجنة هو والمفسرون قالوا هي الجنة يعني هي كتب للتفتير لم تنهي بره حتى تنطقه مما تحبون فهو الجنة يعني ده, ده التفتير الأشهر للآية ولو معناها الجنة كيف لا يدخلها من لا ينفق مما يحب إذا أنفق من قطير المال عنده هل ينذب مما يحبه لينال الجنة لا هو هو مسألة لم تنهي بره حتى تنطقه مما تحبون كمالها أن ينفق أفضل ما يحب لكن هو الإنسان بطبيعته بطبيعته يحب المال يقول الله عز وجل وتحبون المال حبا جما هذا أصل في الإنسان حتى لو هو ما بيحبوش من محبة الدنيا لأن المال أصلا طبيعته إن هو هيفصل أموره هيا هيخلي فيه أمور يعني بشكل ما يعني هتخلي حياته فيها أكثر رفاهية هذا ضو طبيعة البشر ممكن بقى بعض الناس ينخلعوا عنها فيزهدون وما إلى ذلك لكن حتى لو قلنا اللي هو أزهد الناس فهو مش هلقى حاجة بقى بيحبها فينفق منها لا هنا يعني يعمل بعموم اللفظ ان هو الانسان بطبيعته يحب المال فانفقهم من المال او انفقهم من الطعام والشراب والملبس وما الى ذلك ده يشمل فهو المنفقين بإذن الله مثل مصلق الانفاق ان شاء الله يكونوا من أهم هذه الآية مناميه لكن ان يدخل الجنة وينفقش على الأقل حتى النفقة المفروضة ده طبعا بكي نظر يعني شاء الله يبقى هنا المسألة إن هو ما ينفقش أبداً من أي مال له يبقى ده هنا مثلا ممتنع عن الذكاء أو منكر لها يعني بيحمل بقى مسألة لانتا ناول البر زي الآيات اللي هي بيذكر فيها دخول النار وما إلى ذلك حتى بقى درجة معصيته وهل هي معصية ضحوذ ولا معصية ضعف ويبدأ بقى نشوف هل هو عدم دخول للجنة في البداية وممكن بعد كده يدخل بعد ما يعذب قدر ما دي كلها بقى إيه ممكنها كتب العقيدة ودرجات الآيات اللي ورد فيها دخول أهل الإيمان أو من كان في فضلين إيمان للنار درجة معينة أو تأخر دخولهم في الجنة لكن مطلق اللي يدخل على طول كده هم بينفقش أبداً لا بيعدوش أي درجة انفاق لا طبعا فيها نظر شديد السؤال هنا بالنسبة للقيام أنا بصلي في البيت هل ممكن أترك التدبر للقيام وأعيش مع الآيات مفيش مانع ما هو الإيراية من حضرتك أو من حضرتك فما فيش مشكلة الواحد يقرأ بس أنا كنت أصدى أن يبقى برا الصلاة ويبقى كده كده المفروض كده كده أصدى الصلاة يكون فيها تدبر وليوم ومن يوم العائدين نصلي ومن غير ما نفهم أو نتأمل لكن أنا أقصد هنا أن برضو يكون فيه درجة من درجة تدبر خارج الصلاة عشان نبطر بس لحبيه ترجع ل لمعنى آية حبيت أفهم حاجة مش يعني مرضو يكون عندي هذه استعلا لكن لو مش متيسر غير غيرت الصلاة وحضرتك اللي هتفتر من المصحف أو المصحف مفيش بأس إن شاء الله كده هنختم إن شاء الله الوقت انتهى جزاكم الله خيرا ورزقنا الله وإياكم التدبر أنا بس لي يا رضا يعني قبل ما نختم يعني أرجو أن احنا نحاول برضو بقدر المستطاع نعد للحلقة قبل ما نسمعها عشان برضو تكون الأسئلة يعني يعني متعلقة شوية بمسألة التدبر بتاع الآيات نفسها مش مطلق الكلام فأنا عارف فعلا أن الأسئلة دائما بتقول متعلقة بمعنى التدبر العام بس أنا حسنا أنها بتتكرر معانيها كل يوم عشان تجنوبة نحاول برضو نتقل في الصورة ونحاول أن احنا نتأمل مع بعض معاني كل الصورة بنتكلم عنها ده سيساعدنا جدا بالليل برضو وقت فيام إن شاء الله وفي ختمة اثنان يومية أسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يرزقنا واياكم تدبر وفهم كلامه والعمل به نودي لذلك والقدر عليه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله